الله الرحمن الرحيم إحسان عبد القدوس لن أعيش في جلباب أبي الفصل السابع كانت معظم أمطع الأحاديث التي تدور بيني وبين المطيرة هو الحديث عن أخيها عبد الوهاب وزوجته روزالين بعد أن أصبح يعيشان في غرفتين داخل بيت عائلة البرعي الغرفة التي كانت دائما غرفة نوم برعي قد تركاها كما هي لم يضيف إليها شيئا ولا حتى فكرت روزالين في تغيير وضع قطع الأثاث فيها والغرفة الملتصقة التي كانت سابقا غرفة نوم أخيها عبدالسطر الذي هاجر إلى إنجلترا وقد خصصها كغرفة جلوس وزحمها بكل ما يعبر عن الدين الإسلامي أصبحت حوائطها مغطى بلوحات تحمل آيات القرآن وصورا لرجال الإسلام القدامة المعروفين كان من بينها صورة الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين رغم أن عبد الوهاب لم ينضم أبدا إلى هذه الجماعة ربما كان عبده يتبرك ويزداد تقربا إلى إيمانه بتعليق صورة حسن البنا كما وضع في الحجرة مسندين يحمل كل منهما مصحفا كبيرا من مصاحف القرآن مصحف لكل منهما وفي جانب آخر أسند سجادتين للصلاة سجادة لكل منهما وكان غاضبان على أداء الصلاة كاملة ربما كانت روزالين أكثر حرصا على مواعيد الصلاة من عبد الوهاب، إنها تصلي الفجر في مواده والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل في مواده تماما عقب الأذان بل أنها بعد أن عقد القران وجاء إلى البيت ودخل غرفتيهما قام أولا بالصلاة ركعتين شكرا وابتهالا إلى الله أن يوفقهما ثم أعطى كل منهما نفسه للآخر كزوج كزوج نزوج وقلت لنظيره وأنا في حيرتي من شخصية عبد الوهاب هل تعلمين أن أول امرأة يلمسها أخوك هي زوجة ورزالين وقالت نظيرة من خلال ابتسامتها وفي عينيها نظرة كأنها نظرة أجاب بأخيها أعرف لم تكن في حياته نساء قبل أن يتزوج ولكن هل تعرف ما هو أغرب؟ وقلت في لهفة من خلال لهفتي على معرفة كل أخبار عبده ماذا؟ قالت ضحكة لقد كانت الزوجة عذراء قلت كأني ألمها وماذا يدهشك في ذلك؟ قالت مبتسمة ابتسامة سخرة إنها أمريكية عاشت طفولتها وشبابها في المجتمع الأمريكي وهناك لا يعتبرون العذرية كشرط من شروط الزواج إن العذرية هناك لا, تعمل أي... لا تحمل أي معنى ومن حق الفتاة أن تبدل عذريتها في سن البلوغ كتبديل الأسنان في سن الطفولة وقلت كأني أنهارها أن المجتمع الأمريكي لا يدعو البنات إلى فقدان عذريتهم ولكنها مجتمع يترك للبنت حريتها فيما تريد إما أن تريد أن تكون بكرا أو تريد أن تكون امرأة ولكن العذرية لم تفقد معناها في أمريكا معنى الطهورة ومعنى النظافة فهذه البنت لم يمسها الرجل ونواثق أن الزوج الأمريكي يفرح الفرحة الكبرى عندما يكتشف أن الفتاة التي تزوجها لا, لا تزال عذراء. إن الفتاة في أمريكا مثلك وخصوصا أنك تضب في الجامعة الأمريكية لماذا تصرين على الاحتفاظ ببكراتك ولا تسمحين لي إلا بالقبلات رغم كل ما بيننا لأنك تريدين أن تبقي عذراء رغم أن بيننا فتيات كثيرة لم يتمسكنا بأذرياتين وهن أحرار وانت حرة في الحياة بإرادتك وقالت نظيرة كأنها تتحداني لا ليست الحرية إني مقيادة بإيماني بأن ليس من حقي أن أفرد في عذريتي إلا بإذن من الله إلا بالزواج وإيماني لا يزال أقوى من حبي وقلت ساخرا وأنا الضحية لا تريدين الزواج ولا تستطيعين التفريد في إيمانك وقالت محتدة وأنا أيضا ضحية, ضحية إيماني أنا أيضا محرومة كلانا محروم من الآخر ويتعذب ولكنه عذاب لذيذ. وقلت انا أحس بأني أتنهت كأني أرثي نفسي عذاب الرجل الأقصى وأضعاف عذاب المرأة ولا أريد أن نتحدث عن الفرق السيكولوجي والفسيولوجي بين الرجل والمرأة وأقول لي كيف عرفت أن روزلين عذراء وقال الضحكة أنت تعلم ان الوحيدة التي تستطيع أن تصارح أخي عبد الوهاب كل ما يخطر على بالي كما أن الوحيدة التي يصارحها قد قمت في صباح ليلة القران وأنا مصر أن أعرف هل هي عذراء واختلت بأخي وسألته وعجباني في دهشة من سؤالي طبعا لماذا تسألين وقلت لها لأنها أمريكية وقال أخي في غضب وصخت مهما قيل عن الأمريكان فأمين شيء آخر إنها مسلمة وكأنها لو لم تكن عضراء لما أسلمت وبالمناسبة إن أخي عبد الوهاب يغضب كلما سمع أحد ينادي زوجته باسم روزالين ولا أحق ولماذا نناديها بإسمها المسيحي كأننا ننكر عليها إسلامها تعالوا نناديها باسمها الذي اسلمت به. أمينة. ولو أنني في البيت ولو أننا في البيت حيارة كيف نناديها. أمينة أمروزالين. كأننا لا نستطيع أن نحس بها كمسلمة ولا نستطيع أن نجاهرها بأنها أمريكية غربية وغريبة عن الإسلام. وانتهينا إلى أننا اصبحنا لا نناديها بأي اسم إننا نناديها بالصفات. يا حبيبتي. يا أختي. يا عزيزتي. كان عبد الوهاب رزالين أسفا أقصد أمينة مختلين دائما في غرفتيهما ما داما في البيت لا يخرجان إلى بقية أنحاء البيت إلا إذا كان في حاجة إلى شيء كان يخرج لإجلسها مع بقية أفراد العائلة على مائدة الغذاء كانت أمينة تخرج وحدها أحيانا وتدخل المطبخ لتأكل في غير مواعيد الغذاء والعشاء كانت تحمل من المطبخ ما تجده إلى غرفتيهما لم يحدث أبدا أن اقترحت علي أي صنف من الطعام أو علقت بشيء أو اعترضت أن تقوم أن أو عرضت أن تقوم بإعداد لون خاص من الطعام بل أنها لا تشترك في أي عمل من أعمال البيت خارج الغرفتين كأنها غريبة تعيش في ومن ومنذ صباحية يوم الزواج الأول خرجت أمينة من البيت وركبت المتسك الذي تملكه واختفت حتى الساعة الخامسة بعد الظهر لابد الناس استأذنت زوجها. لقد ذهبت إلى عملها لم تحس أن الزواج يفرض عليها أن تأخذ اجازه من العمل إن الأجازة لا تكون إلا للقيام بعمل آخر والزواج في رأيها ليس عملا يستحق اجازه والغريب أن عبدالعاهيب وافق ووافق أيضا على أن تستمر في ركوب المتسكة بين الشوارع إنها من معدات التنقل حتى لو كانت تركبه امرأة وليس في ذلك أي حرام ما دامت المرأة لا تكشف المحرامات من جسدها ربما كانت هي التي أقنعت بهذا الكلام بل أنه لم يعترض عندما قالت له أنها مرت في طريقها لزيارة صديقتها فوزية ما هذه الصداقة التي تدعو عروسا إلى زيارة صديقتها في صباحية ليلة زفافها وكانت نظيرة هي الوحيدة التي تستطيع أن تتجرأ على خلوة عبدالوهاب وأمين وتفتح عليهم غرفتهما. وكان قد مر, مر ثلاثة أيام على زواجهما عندما دخلت نظيرة إليهما فوجدت هما جالسين في غرفة الجلوس وكل منهما ساهم من بلل مبتاد عن الأخر وسألت هما نظيرة ضحكة كعادتها ماذا بكم هل انتهى شهر العسل أم وجدتما في العسل مرارة والله وظل صامتين برها إلى أن انطلقت روزالين أقصد أمينة قائلة في الثورة اسمعي نظيرة إني أعلم أنك أقرب إخوات عبد, عبد إلي فساعديني على إقناعي إني منذ اليوم الأول الذي التقين فيه وأنا إلح عليه ليعمل وهو لا يريد أن يعمل وقال عبد الوهاب فورا يسأليها أين تريدني أن أعمل وقالت أمينة توجه كلامها إليه ربدا عليه أني يريدك أن تعمل مع أبيك أي خطأ في أن تعمل مع أبيك وقال عبده كأنه تجاهل وجود نظيرة بينهما ويعيد المناقشة من جديد قلت لك إن إني لا أريد أن أعمل مع أبي، كما أنك أنت رفضت العمل مع أبي، رغم أنه يملك متجر أحذية كبير في بلدكم. وصاحت روزالين، أسفه أمينة، إني لم أعمل مع أبي لأنني أريد أن أدرس. هنيلتش هذا، وأصبحت متخصصة في علاج اللثة. أما أنت، فإنك ترفض العمل مع أبي دون أن تحدد لنفسك طريقا لتحقيق مستقبلك. إنك حتى لم تتم دراستك ولم تدخل الجامعة ولم تتخصص في شيء قال عبد سخرا إن أبي لم يدخل الجامعة ولا أي مدرسة ولا حتى رودت الأطفال إن العمل مع أبي لا يحتاج لدراسة ولا لشهادات وعادت أمينة لتصيح إني أعرف كل شيء عن أبيك إنه لم يهرب من المدارس ولم يحرم نفسه من التعليم فاعتمد على نفسه وعلى ذكائه وعبقريته حتى حقق لنفسه المعجزة ولكنك أنت لست محروم من التعليم ولكنك حرمت نفسك منه وأنا مثلا لا أعتبر أن الشهادات الدراسية هي التي تحقق مستقبل الإنسان وكثير من العباقرة وأصحاب الملايين عندنا في أمريكا لم يدخلوا الجامعات ولم يحصلوا على شهادات وأنا لا أريدك أن تتم تعليمك ولكني أريدك أن تعمل وتحاول لعلك تحقق المواكزة التي حققها أبوك أو على الأقل تستمر في أحياء مواكزتك فهل أنا مخطئ؟ هل أتجنى عليك لأني يريدك أن تملأ فراغ حياتك وتعمل؟ وقال عبدك وهو ألضم مصيح قلت لك أني منذ سنوات وأنا أفكر وأبحث حتى أستطيع أن أعمل بعيدا عن أبي وقلت لك اني مستعد أن أسافر معك إلى أمريكا وأبدأ العمل هناك حتى لو عملت مع أبيكي في تجارة الأحفية بأنني فكرت في أن أحولها مع أبيكي من التجارة إلى صنع وأستطيع أن أدب الرأس المال الذي يكفينا لإقامة هذا المشروع هناك وقاطعته أمينة وهي تلوي شفتيها الرفيعتين في قرف لو كنت أستطيع أن أعود إلى أمريكا وأترك مصر لما تزوجت مصريا؟ لما تزوجت؟ وقال عبد الوهاب موجهة كلامه إلى نظيرة وكأنه كان قد نسي وجودها. انها لا تستطيع ان تفهم وتقدر وكل ما يسيطر على مخها استغلال أبي ثم عاد والتفت إلى أمينة واستطرد صائحا اسألي نظيرة هل ترضى أن تعمل مع أبي رغم أنها ستنتهي من دراستها وتصبح إنسانة كاملة قالت لهما نظيرة وهي تضحك استمر في المناقشة اسبوعا أو شهرا أو شهرين إلى أن تتفق وستتفقان لأنكم زوجان والمناقشة تحي وتملأ الحياة الزوجين وسأترككم وخاركت نظيرة من الغرفة كأنها تهرب منها وسألت نظيرة بعد أن حكت لي هذه الحكاية وسألت نظيرة بعد أن حكت لي هذه الحكاية بكل تفاصيلها وماذا كان رأيك أنت وسكتت نظيرة برهان ثم قالت في سكون المسكين، في صوت المسكين، إن أخي عدله هيب على حق، أرزلين معذورة، إنها لا تستطيع أن تقدر العقد التي نعاني منها تجاه أبي، العقد التي دفعت أخي عد السلام للهجرة إلى إنجرتر، والتي تدفع عبده إلى الهجرة هو الآخر لقد سبق أن حاول الهجرة ولم يفلح في الحياة بعيدا عن أبيه. من حقه أن يحاول الهجرة مرة أخرى بعد أن تزوج أميركية. إنها عقدة عجيبة غريبة، كخيوط العنكبوت. ومن الصعب على من لا يعانيها أن يفهمها. ولكنك لا تدري ما حدث بعد ذلك. وسكتت كانها تتحسر. وقلت أتعجلها في لهفه ماذا حدث؟ وقالت مظيرة متحسرة. قد فجينا عبد الوهاب يخرج من حكرته ويأتي ليجلس معنا وحده على مائدة العشاء وصحنا الجميع مندهشين. أين زوجتك؟ ماذا عاد أبي فهو لم يردد معنا هذا السؤال إنه لا يحب أن يتدخل في حياة ابنه ما دام لم يجد ما يمسه قال لنا عبد الوهاب دون أن ينظر إلينا ستنام الليلة عند صديقتها فوزية ثم استطرر إن كل منا في حاجة إلى ليلة راحا <تصفيق> ولم ينطق أحد منا بكلمة فخذنا نتبادل النظرات في صمت ربما الوجود أبي بيننا ولكن أبي ضحك ضحكة كبيرة وقال لعبد الوهاب هذا هو الفرق بيني وبينك لقد عشت مع أمك أربعين سنة ولم آخذ ليلة راحا واحدة أما أنت فقد احتكت ليلة راحا ولم يند على زواجك أيام قال عبد الوهاب في وجوه إن أمي نامه يمن الله بها كزوج على من يرضي عليه من عباده ولم يتم رضا الله عني حتى نحن مثل أمي. قال أبي كأنه ينهر أخي إن الله يرضى عن العاملين الذين يعملون ليصلوا إلى ما كتبه لهم من رزق ولم يرد عبده على أبيه إنما ابتلع لقمه من الطبق الذي أمامه ثم قام. من حول المائدة دون استئذان ودخل حجرته بسرعة. لقد كان غريبا أن يجلس معنا على مائدة العشاء، فهو لم يتعود أن يتعشى معنا حتى بعد أن تزوج. كانت زوجته أمينة تدخل المطبخ وتعد له، ولها صنيع عشاء وتعود بها إلى حجرته. قد دخلت إلى أخي عد في حجرته بعد العشاء وقلت له مشفقة عليه. استقني. لماذا ذهبت أمينة لتنام عند صديقتها وقال ساهما صدقيني لقد أردنا أن نفتح من مناقشاتنا وأمينة أوروبية أمريكية فلا تنتظري منها التقاليد التي تحكم عادتنا وتحرم عليها المبيد بعيدا عن سوجها لقد قضيت معها معه ساعات طويلة من الليل متعمدة أن أشهره بأني أخفف عنه قلت للنظيرة وأنا متعجب حائر مما أسمعه إني لا أستطيع حتى اليوم أن أجد ما يقنعني من أسباب زواج عبد الرزيلي قالت نظيرة وهي تهزر أصاها في أسا أعتقد أنها تجربة قرر عبد أن يخوضها. بعد يومين عدنا في لقائنا أنا ونظيرة نتحدث كعادتنا عن أخيها وزوجته الأمريكية وقالت نظيرة وهي تبتسم وتهزر أصاها كأنها متعجبة من الأحوال التي تشهدها لقد عادت أمينة إلى البيت في اليوم التالي لم تقتي مع صديقتها إلا ليلات موحدة قد عادت متغيرة إنها تقضي كل وقتها وهي في, في البيت خارج غرفتها وتقبل على الجلوس معنا ولا تكف عن الكلام وتشترك مع أمي في عمال البيت إلى أن عاد أبي في المساء إلى البيت كعدته وكانا تفرغت له جلست معه في الصالة قبل تناول العشاء وأخذت تحدث عما جمعتهم من معلومات حول تجارة الحديد الخردة وعن تصنيع الحديد إنها تروي معلومات قيمة فعلا ربما كان بعضها جديدا بالنسبة لمعلومات أبي وخبراتي. كان يستمع إليها أحيانا بجدية وأحيانا يعلق ضحكا إلى أن قالت له بعد كلام طويل لقد وعدتني أن أعمل معك وضحك أبي تحكى كبيرة، وقال أنه لا يعني ما يقول بإذن الله قالت أمينة تبرق تبرقون إني أريد أن أعمل معك من اليوم لقد درست كل ما يتعلق بالعمل دراسة وسعة ضعني في أي مكان من العمل وأنا متاكده متأكدة أني سأحقق لك الكثير سنبني وأنا معك مستقبلا باهرا وسعا وسكت أبي فترة ثم قال وهو يبتسنوا كان صوته جدا إني لا أستطيع أن أخذك من زوجك قالت في دهشة ماذا تقصد؟ وقال ابي في هدوء ان عبد الوهاب لا يريد ان يعمل معي فأقنعه اولا بالعمل وسأرحب بك معه لتكون مان ويكون مسؤولاً عنك صاحت أمينك أنها تهشت مالي وما لا عبد الوهاب إن لكل منا عمله انه لا يعمل معي في مكتب شركة البترول. ولا يعمل معي وأنا أكشف على مرض لثة وأنا لا أعمل معه في ما لا أدري ما يعمله إن من لكل منا عمله الخاص. وقال أبي من خلال ابتسامته إنه زوجك. وعادت أمينة تصيح وما دخل زوجي في هذا الموضوع هل تريد أن أست... هل تريد أن أستأذنه؟ وقال أبي وهو ينظر إليها كأنه يطلب منها أن تنهي هذا الموضوع. إنه ابني ولا أستطيع أن تعمل معي زوجة ابني وأنا حائر في ابني إنها وضع غريب واسمعي يا ابنتي إني رجل مع الجوز دقة قديمة ولي طبيعتي الخاصة وما تجدونه عاديا عندكم في أمريكا قد يكون غريبا عجيبا عندنا كيف تعمل معي زوجة ابني ولا يعمل ابني إني لا أستطيع كلما رأيتك أمامي أن أتخلص من احساسي بابني فكيف ارتاح لكي إذ رأيتك تعملين معي في عملي ورغم هذا ظلت أمينة تلح، وأبي مصمم على الرفض إلى أن قامت أمينة من قامت أمينة من أمامه غاضبة ودخلت غرفتها إلى زوجها الذي لم يحضر هذه الجلسة ولم يسمع كل هذا النقاش، ولم يبدو رأيها ولم يتناول معناه هما الاثنان طعام العشاب وتنهدت من نظيرة في أسى وقالت في صوت حزين. لقد تأكدت أن أسمع هذا الكلام إن أخي ضحية أبي ويضيع في تضحية جديدة. ماذا تفهم من كلام روزلين أو أمينة؟ إن كل ما فهمته هو أنها لم تتزوج أخي لأنها تحبه أو لأنها استرحت إلى تديوني وتطالrophy في الإسلام أو أنها أجبرت بشخصيته. أبداً. قد تزوجته فقط لأنه ابن الحاج عبد الغفور البرعي، وكانت قد جمعت كل المعلومات عن ثروة الحاج عبد الغفور، فتزوجت ابنه لتستغل هذا الثروة، وقد حاولت أولا أن تقوم بهذا الاستغلال عن طريق ابنه الذي تزوجته، وعندما خيب الابن عملها حاولت أن تستغل الحاج عبد الغفور مباشرة مباشرة بأن تعمل معه، إني لم أعد أطيقها. بل أني لم أعد مقتنع بأنها أسلمت من أجل الإسلام لا أرادت أن تستغل الإسلام أيضا قلت كأني قررت أن أجادلها وأتحدي أرائها ومن أدراك أن أخاك نفسه لم يتزوجها لأنه أحبها أو لأنها أسلمت أو لأنه أعجب بها إنها ليست مجرد امرأة جميلة تثير الأجاب بل أنه لم يتزوجها لحاجته إلى امرأة أي امرأة فقد قضى عمره كله. دون أن يمس امرأة. إنها تزوجها والآخر لتحقيق أطماعه. قد يكون كل ما دفعه إلى الزواج هو أن يسافر معها إلى أمريكا ويحقق مستقبله هناك بعد أن يحصل هو نفسه على الجنسية الأمريكية بحكم الزواج. قالت نظيرة وهي تنظر في لوم. لا يهمني ماذا يريد أخي. إن ما يريده خاص به وأطماعه لا تمسني ولا تؤثر فيه. ولكن اطماع زوجته تمس كل عائلتي لأنها اطماع في استغلال أبي وهي اطماع حرمتنا أنا وأخوتي من أن نستطيع أن نعيش حياة عادية مثل كل الناس حرمتنا أن يتزوج أي واحد فينا من أجل شخصه إننا لا نتزوج إلا من أجل فلوس الحاج عبد الغفور قلت مشفقا هذه عقدتكم كلكم قالت كأنها تهم أن تبكي هذا صحيح قلت أنا أقترب منها وأحتضنها لقد فكرت في مشروع لأخلصت من هذه الوقت بأن حررك من أبيك ونتزوج قالت بلا الموبايلة كيف؟ قلت أنا أضمها إلى صدري وأرفع رأسها وعينيها في عينيها اتزوجك بلا أبيك أي اتزوجك الآن دون أن نخبر بابا وتتركين البيت كأنك تهربين ونعيش هنا معا زوجا وزوجة، وطبعا سيثور بابا بعد أن يعلم وسيطردك من عائلته لن يمدك باي مساعده وسيقطع عنك مصروفك قد يحرمك من الميراث وبذلك تتاكدين اني تزوجتك لشخصك لا لانك ابن الحج عبد الغفور البري، فلن انال منه شيئا في حياته ولا بعد وفاته وستبنين كل شخصيتك الحره بعيدا عن ابيك وتتحررين من عقلتك وتكونين لحبيبك لي ولم أقل هذا الكلام لمجرد إرضائها وتهديئتها في أزمتها ولكني كنت أتمنى فعلا زواجها حتى لو هربنا بزواجنا عن أبيها لقد أصبحنا, أصبحنا نعيش كزوجين بلا زواج فهي تحمل مفتاح الشقة وتذهب إليها سواء كنت فيها أو لم أكن لقد قلبت الشقة غيرت كل أثاثها واهتمت أكثر بتغيير غرفة النوم حتى أنها أعادت طلائها بلون أخضر فاتح كزبراوي كأنها كانت تمسح كل الماضي الذي عشته في هذه الغرفة مع الأخريات كنت أنا الذي أدفع كل النفقات وربما كانت تتعمد أن تتركني أدفع تحت تأثير عقدتها بأن الناس تنظر إليها لمجرد أنها ابنة رجل غني وإن كانت تدفع بجانب ما أدفعه تشتري أصنافا من المأكولات أو تحفلت المصغيرة من التحف التي تزين بها الشق. أنا دائما الذي أدفع أكثر. وكل هذا وأمنيتي تشتد يوما بعد يوم بأن أتزوجها. إني أحبها. وابتعدت نظير عن صدري وصحبت عينيها من عيني وقالت كأنها تحدث نفسها. ليس مما يثبت حريتي وقدرتي على أن أستقل بشخصيتي عن أبي أن أهرب منه ونتزوج بعيدا عنه. بالعكس هذا سيجعلنا أكثر استسلاما له ونعيش زواجنا كأننا هاربان من القوة الأعظم التي هزمنا أمامها قوة أبي وبالعكس إن والدي قد يوافق على زواجنا بلا مبالاة لان ليس من طبيعته فرض إرادة على اولاده ولكن ما يجعلني أقيم شخصياتي الحرة هو أن أستقيل عن أبي وأنا حرة أن أعيش ولست في حاجة إليه وان يكون لي اسم ليس في حاجة إلى اسمه أن أناد باسم نظير عبد الغفور البرعي فلا يتذكر أحد أبي عبد الغفور البرعي ولازلت في حاجة إلى وقت حتى أستطيع ان احقق الشخصية التي أريدها لنفسي وقلت فياس في لقد أصبحت أنا الآخر معقدا من أبيك قالت وهي تلتصق بي لأنك أصبحت أنا وعطتني كل شفتيها المكتنزتين بين شفتي كانها تسكتني مرت أسابيع قليلة أسبوعان أو ثلاثة وجاءت نظيرة يوما ووقفت أمامي تقول كأنها تتعمد أن تكون ساخرة خبر خبر جديد روزالين سافرت إلى أمريكا وقلت في دهشة مفاجأة لماذا قلت قلت من خلال ضحكة ساخرة قالت من خلال ضحكة ساخرة قالت لأخي أنها تريد أن ترى أمها قلت من خلال المفاجاه هل سافر أخوك معها قالت وهي تجري إلى المطبخ لا وصرت على أن تسافر وحده انت